ما لا يكون أمركم عليكم غمتا، ثم قدروا إلي ولا تضرو. فإن توليت فما سألتكم من أجير إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.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 117. قالوا إن هذا لسحر مبين 118. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 119. قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين